Not showing deer. العين الدين الدين ويجينا فوقها مات الكفر والله مشينا وإحنا نبقى السور والعائلة سفيننا والشراع نقشا بندين والحد النخاع للجهاد احنا السفينة والشراع قول يا شيخي ترى امرك مو طاع قول يا شيخي ترى امرك مو طاع الموت ما يكسر جيدمنا لو قحمنا الموت ما يكسر جيدمنا نقشا بندين ايه ده عبد الله صبغنا كفوف نبدم اي عراقي لج النصر الدين شفنا نور الناصر بعيون الرجالي شفنا نور الناصر بعيون الرجال، مثل ما بان الشعر هذا بقلمنا، مثل ما بان الشعر هذا بقلمنا، نقشة بندية عازم الله عازمنا فوق رايات الكفر الرفرف عالمنا نقشة بندية.